موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لتنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون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 إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون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 قال يَا لَيْتَ قَوْمٍ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ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 ما تُبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَفْصِهِمْ وَمِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرِ الْلَّهَ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 ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الاجداث إلى ربهم ينسلون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 كَمُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلٌ مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَمْتَازِ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ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 ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستباقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن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 القول على الكافرين اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون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 فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم يرى الانسان اننا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وَضَرَبَ لَنَا مَثَلُ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحِي هَالَذِي أَشَأَهَا أَوَلْمَرَّهُ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون قدمت لكم هذه الماده من موقع روائع التلاوات